بسم الله الرحمن الرحيم إحياء القلوب بذكر علام الغيوب ملتقطات من تلاوات الشيخ الدكتور محمد أيوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 كما نذكركم أن حقوق نشر هذا العمل محفوظة لكل مسلم مع الدعاء للشيخ ولمن عمل على إخراج هذه التلاوة